وَالسَّبْعَ مَا يُحَالِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَصْنَعُونَ خُبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَى أَزْوَاجِكُمْ لَائِي تُضَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السبيل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 في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من فَآمَنُوا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلُوا الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أليما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 فِيكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةَ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 وَإِذْ تَأَذَّنَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا وَلَئِنْ أُذِيقَ لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ مِّنْ أَقْصَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَفَوْهَا وَمَا تَنَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَوْ قَدْ كَانُوا عَهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولِنُنَّ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُلْ أَئِنْفَرْتُمْ فَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَنِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ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 ولا يئسون الباسا الا قليلا اشحا عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من المن فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقَكُمْ بَأْسُهُمْ بَيْنَ السِّلَاتِ حِدادًا أَشِحَّةً عَلَى الْقَطِيدِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا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 لمن كَانَ يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا مَا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا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 وَيُعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُورَ الرَّحِيمِ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا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 فَريقًَا تَقُتُلونَ وَتَأسِرونَ فَريقَ وَأَرَتَكُم أَضَهُم وَدارَهُ وَأَم وَلَهُم وَأَربَ لَم تَقَوهَا وَكَانَ اللهَّهُ وَلَ كُِّ شَي قَذير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم لا تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امستعن وعسرح سراحا جميلا وان كنتم فترجنا الله ورسولا والدار الآخرة فإن مبينة يضاعف لها العذاب بعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخلط منكم لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل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 فاخضعن بالقول فيطمع الذي فِي قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 واذكرن ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ذين والقانتا والصادقين الصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات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 فَقَضَاهُ ضَالًّا ضل وَلَمْ يُبِينَا وَإِذ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بالمؤمنين رحيما فحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا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 لَنَا لَكَ زَوَاجَكَ لَاسِيءَ فَأَجْرُهُمْ وَمَا مَلَكَ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَ يَمِينُكَ مِمَّا آتَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَلَاهُ عَنكَ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 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ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 لَنْكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاضِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا أُطْعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْفِئِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء عجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جنا كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلمين مِلاَتي بغير مكتسب فاقلب حسام لو بهتا نوع اسم من مبين يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك دعاء اي يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ثمة الله في الذين خلوا من قبل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 يقولون يا ليفنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين وَلْعَنْهُمْ لَعْمًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا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 لُعزذبَ اللههُ المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِ قاتِ وَمُشكينَ وَمُشركَات وَيتُوبَ اللهَّهُ عَ المُؤمنِنينَ وَمُِّنات وَكَانَ اللهَّهُ غَفُورَ الراحمَا